يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد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 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم من بهيمه ا ل أ ن ع ا م فكلوا منها و أ ط ع م و ا البائس الفقير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 ومن ََ يعظم َُِّْ شعائر َََِ الله َِّ ف َ إ ِ ن َّ ه َ ا من ِْ تقوى ََ القلوب ُُِْ لكم َُْ فيها َِ منافع ََِ الى َ أ َ ج ل مسمى ََُّ ثم َُّ محلها ََُِّ الى َ البيت َِْْ العتيق َِِْ ولكل امه جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد فله اسلم وبشر المخبتين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 و ك أ ي من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين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 ا ليجعل ل ه آ ا والله ت ه عليم ل حكيم ي ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد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 م ا الأرض والفلك تجري في و ا ل ف في ل ك تجري ا ل ب ح ر بأمره و ي م س ك ا ل س م ا ء تقع ع ل ى ا ل أ ر ض إ ل ا بإذنه إن الله ب ا ل ن ا س لرؤوف رحيم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 م ت ل ف و ن الم تعلم أ ن الله يعلم ما في السماء و ا ل أ ر ض إ ن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير